السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وفي حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث احيانا قد نرى أحدا عليه أنواع من المعصية والتقصير ومع ذلك في قلبه من الحب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 ومثلا ما جاء يأتي الساعة 9 أو 10 بالليل فتاخر الى الساعه 2 وثنتين وثلاث لا تحسن الظن في الغالب ما تقول في نفسك ولا ربما حبس حابس ربما جلس عند واحد ونسي ربما الجوال سرق منه وصرت اقفل الطريق, الطريق زحمه نايم لا في او نايم في مكان جلس وغلبه النوم لا مباشره يقذف الشيطان في قلبك سوء الظن وتقول لا اكيد إن تضارب مع احد اكيد الولد صار لحادث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 لكن خد سدد عني هالمئة ألف هل سيستجيب لك؟ ممكن ممكن, ممكن يستجيب لك؟ يستجيب والله يا أخي أنت متراقض لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا. يمكن يقول لي أخليك تظن فيني يتبت خلافها هو أحصر الظنة الآن هو أحصر الظنة زهر الله خير لكن في الغالب أنه يقول لك ما دام هذا ظنك فيني زين اذا خلاص من البدايه مثل ما قال الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحت من الخاسرين فايصبر فنار مثل لهم ما فما هم من المعتبين فهم اصلا لما وقال الله تعالى وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بور فانت الاصل انك تلقى الله تعالى وانت حسن الظن به هذا الظن واجب اني احسن الظن بالله هذا امر واجب ما في نقاش الظن المحرم هو اني اسيء الظن بربي فواحد فرضا بيتزوج فيقول في نفسه والله أنا ما أظن الله يوفقني ما أظن أن الله يعني يسر أموري في زواجي ما أظن أن الله يؤلف قلبي وقلبه يا أخي أحسن الظن بالله يا أخي الله كرمه واسع بعد ذلك يمكنني قول أن هي قاشرة <تصفيق> يا أنا عاد إذا اخترته ويخرب أنا عاد ذنبك على جميع يفرض أنك تسأل عنها قبل واحد فرضاً بيبدأ في تجارة وجاء واستخار واستشار ثم قرر أن يبدأ فيها التجارة أحسن الظن بالله قل يا ربي انا توكلت عليك وهي تجاره يا ربي حلال فيا ربي انا احسن الظن ان الله باذن الله يعلم من صدق نيتي اني اريد المال لأنفق على نفسي وعلى اولادي وعلى والدي باذن الله ان الله تعالى اذا وفقني وعطاني فلوس اني ان شاء الله اني ساشكر الله بها وابني بها مسجدك أن فتحسن الظن وتقبل وانت محسن الظن بالله انتبه لا تقبل على شيء وانت مسيء الظن احسن الظن بربك فهو امر واجب احسن الظن بمغفرته ورحمته هناك ظن جاهز مثل مثلا لو تقول لي فلان جاء من السفر فأقول الله اظنه جاء من السفر تتوقع ولدك ينجح والله اخي الولد ما ذاكر زين اظنه لن ينجح أو من درجاته مثل ما قال ابو بكر رضي الله عنه في البخاري قال لابنته عائشه لما راى زوجته حاملة وراى بطنها كبيرا قال يا بنيتي واشار الى بطن امراته قال انما هما اخواك او اختاك فكان يظن هذا ظن جائز يقول الله أظن أمك حامل بتوم يا اما بتجيب ولدين أو تأتي ببيت. بابنتين فهذا ظن جائز أو لو قلت مثلا والله انا أظن أن الفريق الفلاني بيفوز أظن ان السلعة هذه بينزل قيمتها او بتزداد أظن أنه بيعطيك القيمة هذا ما في باس لكن الظن السيء أيضا بالناس هذا لا يجوز مثل مثلا لو قلت لي مثلا سامي قال لي والله فلان انا قدمت على وظيفة هو سبحان الله ما مش أوراقي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 لأنه يعلم مدينة فيها منافقون وفيها ناس ممكن أن يخرجوا الخبر فكان يقول لهم تجهزوا القتال، ثم يسألهم يقول كيف الطريق إلى الشام في آبار في مياه إيش القبائل التي نمر بها على الشام فيظن الناس إيش أنه بيغزوا الشام. بيغزو الشام وهو في الحقيقة أول ما يجهزوا يمشي مثلا ثلاثة أربع كيلو شمال بعدين ينعطف بهم يمينا فأراد عليه الصلاه والسلام أن يغزو مكة يفتح مكة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 قالت ما معك كتابة انزلي من البعير نزلت فتشوا الرحل فتشوا الحقيبة فت ما وجدوا شيئا فجاء علي رضي الله عنه إليه قال اسمعي والله ان معك كتاب والله ما كذبنا ولا كذبنا نحن لا كذبنا عليك ندعي أن معك كتاب ولا كذبنا عليك ولا, ولا النبي صلى الله عليه وسلم كذب علينا نحن لا كذبنا ولا كذبنا والله لا لاتخرجنكك الكتاب ولا ننزعلنا الثياب جيحون بندور الكتاب حاطته في أبطها حطه والله أنفتشك تفتش داخلي فلما رأت منه الحزم قالت تنحوا عني ابعدوا شوي فتنحوا فكشفت خمارها وأخرجت الكتابة من تحت شعرها في قوة التهريب في قوة التهريب فأخرجت الكتاب تفضل رجع بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شوف عاد الموقف الان وحسن ظن النبي عليه الصلاه والسلام جالس النبي عليه الصلاه والسلام معه الصحابه وحاطب رضي الله عنه موجود وعمر بن الخطاب الصحابه جاء علي رضي الله عنه ومعه اعطى النبي عليه الصلاه والسلام الكتاب ولا فتحوه ما فتحوه من ممكن. امانتهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف يقرا ما يقدر ياخذ الكتاب ويقرا لوحده بعدين يقفله فلازم يعطيه احد يقرا واللي بيقرا بيقرا بصوت عالي فأخذ الصحابي الكتاب وبدأ من حاطب نبي بل تعالى من يراه من المكة إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوا وأظنه سيغزوكم هذه خيانة عظمى تطلع أسرار الدولة الإسلامية فلما قرئ الكتاب رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى حاطب قال ما هذا يا حاطب كيف يطلع أخبارنا ما هذا يا حاطب قال يا رسول الله لا تعجل علي لا لا تستعجل باتخاذ قرار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 إني كنت امرأة ملحقاً بقريش أصلاً لست قريشين أنا جئت وسكنت في مكة من خارجها كنت ملحقاً بقريش فأردت أن اصطنع عندهم يداً يحمون بها قرابتي في مكة بس ولا اعلم يا رسول الله أن الله سينصرك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقكم انتهينا أحسن الظن به ما قال لا أن تكذب علينا أن تلعب لنا الرجل أخطأ لكن نحسن الظن به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 ربما يكون أمامك الشخص ربما يكون سكيرا أو ربما يكون أحيانا سارقا أو ربما يكون هل نحن نحسن الظن به لذلك أحد السلف لما سرق رداءه كان عليه رداء وضع في مكان فسرق فجاء إليه من جاء قال ادعو على سارقه فقال والله لا ادعو عليه لعل له اولادا جياعا فأخذه ليبيعه ويطعمه شوف يا خطيبة لن يقول لو دعوت عليه إيش الفائدة لو قلت اللهم ما أهلكه إيش الفائدة أنا إيش استفدت رجع رداءي ال... رداءي راح خسرت شيء يعني ما خسرت شيء لكن تلقى عند الله لكنك في ذلك كسبت شيئا وهو أن الله تعالى يأجرك إنك ما أخذت بحقك هاي يا ناصر طيب الحين تقول حصل الظن طيب في الأوان الحالي يعني ما نتكلم قبل نتكلم موضوع الحاضر راهن آه. لما يجيك واحد تلقى حصل الظن طيب وعلى نياته ويحصل الظن في كل شيء راح يطلق عليه أن الإنسان إن هذا لا قلو صح او ان مخفه او إن اي شيء صح لا لا <تصفيق> شو ناصر في فرق بين السفاهه وبين حسن الظن لا بعضهم من طيب النيه اللي فيه يعني كل ما ذا هو اللي يشرقها لا لا لا ليس هذا الدرجة لا يعني فرضا لو أنت الآن وأنا جالس أنا حطيت الجوال بعدين جيت أنت وأخذته وأنا سكت عنك وقول حسن الظن لعله محتاج وسكت بعدين شوي أنت أخذت مفتاح سيارتي وطلعت بعدين قلت في نفسي لعله عنده أخ مريض بيذهب به للمستشفى وسكت وبعدين في الليل ما أدري إلا اتصلوا بالشرطة قالوا والله سيارتك في واحد يفحط فيها وصدم وتركها وراح الأهلة بعدين قلت لعله كان مسرعا لينقذ اخاه وثم صدم وبعدين ما أدري بكرا لجيت وضربتني بعدين تركتك أنا وقلت لعله وكان حمقان وضرم في لا لا لا احنا نقصد بحسن الظن تسيء الظن بالآخرين بحيث إنك لا يجر كذلك إلى عقوبتهم إذا كانوا اجتهدوا في أشياء زي حاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول باقتله ما الرجل بين يعني أنت الآن فرضا لو يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال دعوا الكتاب يذهب إلى قريش أحسن الظن بحاطب لا رجعوا الكتاب أنت لو أخذت جوالي بقوم باخذه منك يمكن يكلمها أمي تكلم أمك خلص مكالمة أمك <تصفيق> رجع الجوال احسن لك زي الله أدبك الآن يحسن مضيق <تصفيق> ايه أنا <تصفيق>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 مثل ما قال عمر رضي الله عنه لسوا بالخب ولا الخب و لا تنقلب إلى سفاءها الناس يأخذون أموالك و حلالك و كل بس تدر برأسك كذا ما تدري عن شيء لا لا لا يبقى الواحد رجال ما تحصل يا شيخ بعض الأحيان فعلا إذا أحد طلب الجوال مثلا في مستشفى ولا شيء واضح على الشخص هذا بعض الأحيان يكون مو محتاج إن بس يكلم فأنت قد تسيء الظن يمكن بياخذ يأخذ جوالي على حسب القصص اللي التي سمعتها بياخذ يأخذ جو فبعض الأحيان جوالي ما يتصل ما عليش جوالي استقبال ما جوالي كذا فأنت تمس العذر لنفسك حتى ما تقع في موقف يعني تلوم نفسك فيه أي أنا هذا ما عندي فيه مشكلة أنا أتكلم يا جماعة عن حسن الظن بأخطاء الآخرين يعني مثلا لو واحد جيت البيت مثلا ورأيت مثلا زوجتك كاسرة الدولاب، فرضا فجاه قلت كان ليش تكسرين الدولاب ليش يعني لازم اشتري جديد فقالت لا انا قصدي كنت بغير مكانه حتى اجدد في الغرفة وانكسر لا تساء الظن وتقول في نفسك لا هي اصلا من زمان تقول لي غير الدولاب واليوم جزر تحت اشتري لا احسن الظن طيب احسن. ما لم يكن هناك قراء لكن ما يعني الواحد ان يقومون الناس يلعبون بعقله واحد والله عطني سيارتك يا تفضل السياره عطني جوالك والله خذ الجوال ممكن بطاقتك ابا على جوالك يلا خذ بطاقتي <تصفيق> <تصفيق> لا <بس الخبر>. تسرخ <تصفيق> لا, لا،, لا. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصات يعني مثل تعامله مع الشخص اللي كان يشرب الخمر كان يجلده كان يقول انه يحب الله ورسوله وكان هو مضحك النبي صلى الله عليه وسلم في أحسنًا. المجالس هذا نفت نفتقده اليوم يعني الشخص اللي نعرف انه يشرب خمر هذا مستحيل بعض الناس معه اصلا فضلا على أنه يضحك او انه أحسنت شوف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كان اسمه عبد الله وكان جلدا قويا فكان يسمونه حمار مثل ما سمي نحن اليوم صقر وذيب هم كانوا يسمون حمار يعني وكلب كان يسمون فالشاهد هذا الرجل كان أحيانا هو محب للنبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما لدرجة ان أحيانا يذهب للسوق فيرى مثلا عكة سمن أو يرى رداء جميل ويقول يا أخي يالت هذا أخذ هدية للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عندي فلوس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 فيقول هذا يا رسول الله أعطيه ثمنة قال <تصفيق> ألم تهديه إليه نحن <تصفيق> اتفقدنا هدية فيقول يا رسول الله هو هدية لكن والله ما عندي قيمتها وقد أعجبني فهديه فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعطيه ثمنه يقولون فكان عبد الله هذا محبا للنبي عليه الصلاة والسلام في كل موطن لكنه مع ذلك كان يشرب الخمر يعطبه آخر اللي وكان رضي الله تعالى عنه يعني يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فيجلد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 ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته شوف كيف كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان يبدأ وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام ياكم الظن بعدين قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا لأن الإنسان إذا ظن يبدأ يتجسس ترى الآن أنا لما أظن مثلا ان فلان مثلا يشرب خمر، فبدل ما أجي وأنصحه من بعيد، لا أبدأ أتجسس عليه وأتحسس، <تصفيق> إلا يشرب خمر، إلا ما يشرب أبракب جواله، أخو ما يا أخي وما جعلناك عليه محفوظة، يا أخي عندك نصيحة إذا بنصحه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن سوء الظن يجر إلى ما بعده، قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تذهبوا ولا تهاجر وكونوا عباد الله إخوانا يريد منهم من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبح الإنسان يعني جامع لقلبه مع الناس هاي ناصر في الحين الوضع اللي يشوفونه واحد مثلا لابس بنطلون وجنز مثلا م. أو أنه حليق يشوفه أي عمي هذا هذا الداشر ما في خير ما في التفاجأ فيه تلقاه أول واحد من روح المسجد أو, أو الناس اللي يظهر عليه التقوى ويظهر عليه علي الدين تلقاه أحانا صليوا أحانا لا هو شوف طبعا إحنا لما نرى ظواهر الناس من الطبيعي انك تحدد من خلال الظاهر طبيعة الإنسان خلنا واضحين يعني انا لما أرى شخصا قاص قصه معينة مثلا حالك شعره من صفر مخلي هذا أسود وفرضا ومعاه سجارة وواقف ولابس فنيلة عليها صور سيئة وك... من الطبيعي أنه لن يقع في قلبك أن هذا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 أكون مثلاً في المطار أو في مكان عام فيأتيني بعض الشباب ممن هذه هيئتهم الذين وصفتهم وعضهم أحياناً شعر طويل وحط يعني ربطه على الشعر وربما أحياناً يسلم علي ولا يريد أن يقبلني يقول الشيخ أنا رائحة الدخان يا شيخ بس والله أنا أحبك في الله وأتابع برامجك فأعلم أن في قلبه ربما يعني نصفه من الشر جعلته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 قال فقال له بعض من عنده قال يا شيخ ادعوا على هؤلاء العصات فقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة فقالوا له سبحان الله الآن يضربون بدل ما يسبحون يهللون ويقرأون قرآن يضربون بالزمر والطرب ويزعجون الناس وتقول فرحهم قال أيا سركم أن يهلكوا ام يسركم أن يتوب الله عليهم ويفرحون في الآخرة فأنا نشوف يا أخي محبة الخير وطيبة القلب للناس نختم بسؤالك تبغاه ولا نختم الحلقة لأن الوقت انتهى لا حصل الله يجزيك أسأل الله تعالى يجعلنا جميعا من يحسنون الظن بالناس وأن يجعلنا أيضا ممن يلقون الله تعالى وهم يحسنون الظن بربهم عز وجل أنتم من يظنون حباس الله أن يشمل لكم بهذا الدعاء ونجعلنا الله تعالى ممن يعني يحسنون الظن بالناس ويتعاملون معهم بحسن ظن وطيبة